رجل يقول الحمد لله حالي ميسور ويلجأ إلي كثير من الناس للاقتراض مني فأقرضهم وقد يتقاعس بعضهم في السداد والبعض الآخر لا يسدد وبعض القروض وكلها بدون فائدة يكون سدادها بعد عدة سنوات فهل هذه الأموال عليها ذكاء؟ الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان الأولى أن يكون المدين معترفا بالدين وباذلا له وفيه عدة آراء الرأي الأول رأي الأحناف والحنابلة أن على الدائن وهو صاحب المال عليه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبض هذا الدين فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت والراي الثاني يلزمه إخراج الزكاة كل عام وإن لم يقبض الدين وهو مذهب الشافعي والرأي الثالث لا زكاة على الدين لأن ملكيته غير تامة وهو رأي بعض السلف والرأي الرابع أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة كما قال سعيد بن مسيب وعطاء ابن أبي رباح. هذه هي الحالة الأولى أما الحالة الثانية للدين أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل فقيل لا تجب فيه الزكاة وهو رأي الحنفية لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به وقيل يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر وهو رأي للشافعي وله رأي كرأي الحنفية لا زكاه عليه وقيل يزكيه إذا قبضه وذلك لعام واحد فقط وعليه المالكية ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء والله أعلم